السلام عليكم يا كذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونقول بالله ان يشفي انفسنا من سيئه اعمالنا استعيذ بالله والحمد لله وحده والفلا هذه له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس استقربوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح امور محدثاته وكل مهندس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بإخوتي الكرام عليكم السلام وبركاته مازلنا مع كتاب ربنا جل في أولاد قال الله تعالى من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد استفعناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اليهود ونصارى حاولوا الاقتراب من إبراهيم عليه السلام هو يعني أن يثبتوا أنهم منه وقد ردهم الله جل في أولاد ذلك عندما قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ف الله اللي على اختار الحصن الحمد لله وعليكم السلام ورحمه الله قد اختار الله جل في أولا لإبراهيم عليه السلام نعم عليكم السلام عليكم هو إمام الحنفاء هو إبراهيم عليه السلام كان أمة أنه جرد التوحيد وحققه وعبد الناس لالله الواحد الأحد سبحانه جل جل في أولا لذلك مدح الله في كتابه قال إن إبراهيم كان أمة قالت لله حنيفة وقد قال الله جل في علاه مبينا كيف انه كان امه وانه رفع رايه التوحيد وانه نافح عنها رضي الله صلى الله عليه وسلم وعليكم الله عليكم ورحمه الله وسلم. قال يا قوم اني بريء من ما تشركون اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين هديكم الله وصحبه عليكم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا لَذِي فَطَّرَنِي فَإِنَّهُ سيهدين وقال الله تعالى معتذرا له وما كان استغفار إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه أحيكم فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ من إن إبراهيم الأواه الحليم ولذلك قال الله تعالى ان ابراهيم كان امه قانيتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شكرا لانعمه لتباهي هداه الى صراط المستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره من لو طيب البس فيه شيء هل الامر عند الجميع ام عند عائشه فقط هل البس فيه شيء هل البس فيه شيء؟ عمتاً أنا اعيده أنا حتى يعني يكون الأمر كما تحدث وأن يكون البس الآن أفضل يعني باذن الله يكون أفضل إن شاء الله يكون أفضل الآن نعم طيب أنا حتى أيضاً بدلته حتى لا يكون فيه إزعاج على, على على على الأخوة الأخوات إن شاء الله. لا آه. إن شاء الله الآن إن شاء الله ما يتقطع بإذن, بإذن الله. ولذلك قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه يعني عن طريق منهجه وسلوكه هذا الطريق الذي حباه الله إياه ورزقه الله إياه في هذا الباب نعم الحمد لله إلا من سفي نفسها أي ظلم نفسه اضل طريقه إلى بور وإنه إلى هوة سحيقة سيسقط فيها لا يجد منها نجاة ولان الله تعالى اختار الطريق فعليك أن تسير في الطريق الذي اختاره الله جل في علاه والحيده عن طريق الله والحيدة عن طريق الله جل في علاه نهايتها الى بوار ومن يتخذ الشيطان وليا من الله يتخذ الشيطان من, دون الله الشيطان من دون الله فقد خسر خسارا مبينة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة إذ قال له أكفر إذ قال له كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه يعني كان من التعساء لا من الصلاحاء ولا من السعداء فانه قد ضل الطريق وزاغ وحاد والله جل شعلاء أمهل له وأملى حتى إذا أخذه لم يفلت وكان إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه وعلى ولده من الشرك إبراهيم وزاد إبراهيم النخى قال أو ما يأمن بعد بعد إبراهيم عليه السلام حين قال قال وجنوبني أن نعبد الأصنام وجن وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام وإلا فالشرك مهلك الشرك من أعظم السيئات وأكبر الطالحات قال رب الأرض والسماوات إن الله لا يغفر للشرك به وآخر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا imanahum بظلم من اولئك لهم الامن وهم مهتدون ولذلك لما جاء اليهود يتمسكون بإبراهيم عليه السلام والنصارى أيضا على على قولهم البهتان والزور قال الله تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن اولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين والذين آمنوا والله رزق المؤمنين لأنه لانه عندما قال له الله ترفيه لأسلم أسلم واستسلم لربه ترفيه عليه وأهل الإسلام الذين هم اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عز صنفهم فهم أنهم خير الأمم بذلك بأنهم استسلموا لله استسلاما تاما لا معارضه ولا ولا, ولا ولا ولا ولا دفع ولكن السمع والطاعه دائما في هذا الباب إذ قال له ربه وأسلم قال أسلمت لرب العالمين عليك ان ترى أخي الكريم كيف كان إبراهيم لربه استسلاما تاما حينما استسلاماً للقادر استسلاما للشرع حينما كسر أصنمهم وقال أكد أن أصنمكم بعد أن تولوا مدبرين وأتاه الله الحجة وتنزل مع الخصم حتى أقام عليه الحجة أدرموا النار, أدرموا النار وسلسلوه وأوقعوه في النار استسلم لربه دل فعلا وما قال غير حسبي الله نوع الوكيل ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ورضاه حسبي الله نوع الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبونا الله ونعم ركي فأضرموا النار فسلم أمره لله للفعلاء وانظروا إلى المكافأة فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ثم استسلم لشرع الله للفعلاء فأمره الله بالهجر أن يترك بلده ووطنه وأحبابه وأهله الذين تربى بين أيديه فتركهم وهاجر وأخذ مرأته وهاجر نزل على الأرض فيها طغية النمرود وكاد يقتله وسأل عن صار وعلم إبراهيم من الفطنة علم أنه لو قال له زوجتي سيقتله ليصل يالها قال أختي وهو يعلم بأن الله تعالى لن يضيعها فاستسلم لقدر الله جعل فعلها استسلم للشرع عندما أمره بالهجرة واستسلم لقدر الله جل فعلها عندما وقع في يدي هذا الطغير الأرعم ولما قال يا أختي وذهبت إليه وهو يعلم بأن الله تعالى يعني يجعل لها مخرجا في هذا الباب وقد كان كانت تد عليه يعني يشل يمينه كانت تد عليه وكان يشل يمينه وإبراهيم يستيقن في ربي أن الله جل وعلا لا يقدر عليه شيئا ويضيعه فيه بحال من الأحوال هذه قمة النظر إلى القدر وقمة اليقين في الرب سبحانه جل في علاه الذي ما, ما, ما قدر على العبد شيئا ليهلكه بل يرفعه يعلم يقينا بأن الله سينخذ سارة فلما جاءت إلى النمرود ودعت عليه يعني قال اتيتموني بشيطان بعد الثالثة وأعطاه هاجر فجعلتها لابراهيم لإبراهيم عليه, عليه السلام فأتر لكن هذا سلم سلم لربه جل في سلم حين, حين أمره الله تعالى بأن يرحل بمرأته وأن يتركها في بلد صحراء جرداء قحلاء لا شيء فيها لا زرع فيها ولما وهي تصرخ وتقول كيف تتركني وطفلي في هذه الأرض لا فيها أحد وهي كانت تحسب تحب الأنس ما تحب الوحشة فتقول لا, لا أرض يعني ليس فيها تمت شيء لا زرع ولا ماء وهو لا يستدير حتى لا يستدير ليجيب ما استدار لها ليجيبها لكنها صرخت وقالت آله أمرك بهذا قال الله أمرني بهذا قال إذن لن يضيّ قالت إذن لن يضيعنا فجاء جبريل فتوى اللحظة وقال إن الله لا يضيع أورئه إذ قال له رب أسلم أسلم قال أسلمت رب العالمين والنهاية العظيمة عندما جاءه الوحي مناما ان يقتل ابنه ان يذبح ولده الذي انتظر امدا بعيدا من اجل ان, أن ياتيه واستسلم وقال يا بني اني ارى في, في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال فعل ما, ما, ما تؤمر قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من صبري فكافاه بيعقوب وراء يعقوب كافاه باسحاق ومن وراء, وراء اسحاق يعقوب نافذه مكافأة لإبراهيم عليه عليه السلام فقد استسلم ربه للإشعال إذ قال ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين ووصى بها إبراهيم وبنيه وأعقوبه أي وصى بملة الإسلام لأولاده نعم كما قال تعالى واجعلها كرمة باقية في عقبه ولذلك جعل الله النبوة في ذريته وابن له إسحاق وعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وابراهيم وإسماعيل بنى البيت الحرام الكعبة ويعقوب بنى بيت المقدس وقد ورد أن أبي زر رد الله عن قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال مسجد الحرام قلت ثم قال بيت المقدس قلت كان بينما قال اربعون سنه نعم. ثم قال يا بنيه ان الله اصطفى لكم الدين هذه ان شاء الله تاتي في الدرس القادم اعبد الناس لربهم جل في علاه اعظمه استسلاما بشرعه وقدره الإمامة كالنبوة الإمامة والعلم والنبوة استفاء الإمامة الإمامة والعلم والنبوة استفاء ثم أوراثنا لدينا الكتاب لدينا استفاينا من عبادنا إن الله اصطبعنا من الملايك للرسل ومن الناس نعم لا تزكيه إلا بالعلم. لا تزكيه إلا بالعلم.